هذه الشيلة كلمات الشاعر محمد بن عبد العزيز البدر، أداء المنشد بدر البدر. من احتمينا البل على وعزاوي عزاوي وقفست عدادي ثم ضربت حيا جاتك الولاني مخلفت الهقاوي ik ben een schrijver en een wilahbene. Melding te doen en niet meer in alle nappen. Ik ben een schrijver en een wilahbene. Melding te في شمال الدار وفي نجد العذية مرحبا وعدادي ما يبرق سناوي من بني مزب بنت الونيه الله اللي عزنا بامر سماوي من حنيفة نارة حياضة المئنية محتمينا البن على فعول وعزاوي محتمينا البن وعزاوي نحتميها بالسيوف الصيرميه والكفوف اللي تلطم كل غاوي في ذقار من الجاهلية تشهد ان طيحة الفرص بتساوي لا شهر نس في كل هيح ما نخضبها على غير الكلاوي ما نخضبها على غير الكلاوي اوقف استعداد ثم ضرب تحية جاتك الويلاني مخلفت الهقاوي كم عقيد ما لحق يكتب وصيه نحفر قبور العدا قبل الغزاوي سعدي من هو له خوية سعدي من هو محزمه عند البلاوي شبلنا يدحم ولا يفعل خطيه شبلنا ينطح سرايا ما يراوي قلتها وقولها صبح وعشية نشرب السطر مثل شرب القهاوي نشرب السطر مثل شرب القهاوي ما تقاسمنا لا وايل بيتساوي كلنا دروع الوطن صفه وحميه يمرعد حزم سارنا الخطاوي تحتزم سلم ابتدى شعر وناوي له بنية مدحت مدحة من كل النحاوي اكتبت زل البيوت بمقدرية وابتعلق فاني في كل الغناوي ابني عمي لاجة ابيات قويه اجهر الصوت المشوش الحماوي اجهر الصوت المشوش الحماوي في شمال الداخل العذية مرحبا وعداد ما يبرق سناوي من بني ويلمز بنت الونيه الله اللي عزنا بامر سماوي من حنيفة نارة حياظ المنية محتمينا البن على فعول وعزاوي وعزاوي نحتميها بالسيوف الصيرميه والكفوف اللي تلطم كل غاوي في ذقار من الحرارة اشهد ان طيحة الفرص بتساوي لا شهر نسيوفنا في كل هيح ما نخطبها على غير الكلاوي ما نخطبها على غير الكلاوي اوقف استعداد ثم ضرب تحيه جاتك الويلاني مخلفت الهقاوي كم عقيد ما لحق يكتب وصية نحفر قبور العدى قبل الغزاوي مركزين ادلالة من هو لخوية سعدي منهو له خوية سعدي منهو محزمه عند البلاوي شبلنا يدحم ولا يفعل خطيه شبلنا ينطح سرايا ما يراوي قلتها وقولها صبح وعشية نشرب السطر مثل شرب القهوي نشرب الصدر مثل شرب القهوي المبدل في المراكز الأولية ما تقاسمنا لوايل بتساوي كلنا صف وحميه يم رعد وحزم سارنا الخطاوي نحتزن سلمان